وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّى لَا يَصْلَاهَا إلا الأشقا الَّذي كذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُ الْأَشْقَى الَّذي يُتِمَّ لَهُ يَتَزَكَّى وَمَالِ أَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إلا ابتواء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم